ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فوصلنا بفضل الله ومنه الى الحديث الثاني والعشرين عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام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 رضي الله عنه انه كلم الله كفاحا من غير ترجمان وعن عن عند البخاري ومسلم عن جابر قال لما قتل ابي يوم احد جعلت اكشف الثوب عن وجهه وابكي وجعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني قال وجعلت عمتي فاطمه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 كصلاة الجنازة فصلاة الجنازة فرض ولكن على الكفاية متى تجب هذه الصلاة او متى تكون فرضا بسبب, بسبب وجود الجنازة فاذا كان ليس هناك جنازة ايبا هنا فرض علينا ان نصلي على الجنازة لا إذا هذه فرض يسمى العلماء بفرض بفرض الكفاية كذلك ايضا صلاة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 يؤجر بهذا المعنى اما اذا فعله فلا يشترط وعلى ذلك يكون المعنى الثاني واحللت الحلال اي اعتقدت حله لانني لا ينبغي علي اذا اعتقدت حل اشياء انا افعلها يبقى القول الاول يقول احللت الحلال انه يعتقد ويفعل واعترض عليه بانه اذا اعتقد يعني لا يلزمه ان يفعل فلما تقول احللت بمعنى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 فإن اعتقد أنه حرام وتركهم امتثالا أجر فإذا لم يتركه امتثالا لا يؤجر وهذه مرة معنا قبل ذلك أنه ينبغي على من ترك الحرام أن يتركه امتثالا لله جل وعلا فإن تركه امتثالا أجر لأن بعض الناس قد يترك الحرام ليس للامتثال بل لأن الحرام لم يقتر بباله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 معتقدا تحريمه امتثالا هذا يؤجر عليه بمعنى أنه سمع وطع نعم تفضل يعني تركه خوفا من الضرر الطبي أنا نشاشة سجائر لأنها مضرة بالصحة هل هذا يؤجر إذا كان معتقدا أن الصحة هبة من الله وأنه ينبغي عليها أن يحافظ على بدنه ببدا ممتثل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 ما يستوجب دخوله النار ولكن الله عز وجل قد غفر له او شفع له النبي صلى الله عليه وسلم او شفعت له الملائكة او كفر عنه في قبره المهم انه يدخل الجنة من اول وهله بلا حساب بلا حساب ما هو ده الدخول المآلي انه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 من وال والجنة حق ونرى حق أدخله الله الجنة على ما كان من ال من العمل يعني حتى مع أي عمل عمله سيدخل الجنة إما ابتلاء وإما مألاً يعني أهل التوحيد منهم من يعذب ثم يكون مألا إلى إلى ال الجنة وك أيضا الأحاديث التي تأتي بالوعيد يعني مثلا لا يدخل الجنة نمام إذا لا يدخل الجنة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 من صلى البردين في جماعة دخل الجنة البردين لهما الفجر والعصر من صلىهما في جماعة دخل الجنة نقول ولكن مع وجود باقي الشروط وانتفاء الموانع لابد من وجود هذه الامور حتى يدخل الجنة من اول وهله ابتداء انما من صلىهما ومات سيدخل الجنة ولو حتى كان مالا وضحت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 وده معنى الشرح بتاعنا ان الحديث ده لا يعني ابتره وافهمه يعني من كان اخر كلامه من الدنيا لا الى دخل الجنة و... وقد اكل مالك وقال لا الى الله بل ما يموت لا تستوفي حقك منه يبقى هو في الجنة وخلاصه وكده ختم له ابدا الشهيد اين هو في الجنة ده اسمه شهيد يعني من معانيه انه يشاهد نعيمه في الجنة او انه شاهد لله عز وجل بدمه ومع ذلك هذا الشهد ان كان عليه دين ها يحول بينه وبين دخولها صحيح ولا لا يبقى اذا هذا قد يكون مانعا يدخله يعني هنا هذا الصحابي قال النفس ادخل الجنة وهو عليه دين لواحد يدخل الجنة على طول كده ابتداء من اول وهلة اللي هزم يسد الدين بتاعه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 وإلا هؤلاء يعني يعني جاهلة ولعوذ بالله واضح الحديث ده سؤال في الامتحان مهم يعني قد يأتي وقد لا يأتي مع باقي الشروط انت في الموانع <تصفيق> بس من المواضع التي ينبغي الحرص على فهمها جدا يعني وهي مسألة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 وأبو مالك الأشعري في يوم واحد يعني أصابهم الطاعون في يوم واحد وكان معهم رابعهم الوشر حبيل ابن حسنة رضي الله عنهم أجمعين الطاعون كان في سنة ثمان عشر, عشر من الهجرة إبا إذا يعني لا نبعد النجعة إذا قلنا أنه مات في سنة ثمان عشر من الهجرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الطهور يقصد به أحد معنيين المعنى الأول الطهور بمعنى التخلية من الشرك والمعاصي ونحوها شطر الإيمان أي نصف الإيمان لأن الإيمان تخلية وتحليه إزالة للشرك والمعاصي وأدرانها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 الطهور شطر الإيمان قال والحمد لله تملأ الميذان الحمد لله هي الثناء على الله جل وعلا والحمد هو الثناء على الله جل وعلا مع المحبة والتعظيم ويقولون أنه هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم الحمد لله والألف واللام في الحمد قيل أنها للاستغراق أنها جنسية يعني كل الحمد لله تبارك وتعالى وكلمة لله فيها اللام التي تدل على الاستحقاق فالذي يستحق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 الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه لله، إذا الحمد الناقص الذي هو دون الحمد الكامل يجوز لغير الله ولا لا يجوز لغير الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك مراه البخاري ومسلم في حديث الإفك الطويل أن عائشة لما قيل لها إحمدي رسول الله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 موافقين أنا معتش حاجة على آخر السنة وعايزين إيه؟ نسر يعني أنا الشرح فيه أكتر من كده بكتير يعني ما أنا أحب أن يرجع إلي بالتفصيل هيجد الكلام إنما أنا بأتي على الفوائد المهمة الآن يعني المهم من الحديث فقط اللي يطبح به الحديث في ذهنك لفهمه وتدبوره والعمل به هذا المقصد الآن من هذا الكلام يبقى قال والحمد لله تملأ الميزان الميزان وورد في آية في قول تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين هل هو ميزان ولا موازين الله عز وجل يقول ونضع الموازين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 معظما محبا على صفاته الكاملة أولا التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه اشهد ان محمد رسول الله على على الصلاه, حي على الصلاة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 فمعناها أنزه الله جل الله وعلا عن كل عيب ونقص فينزه فينزه الله جل وعلا عن صفات النقص لأنه له الأسماء الحسنة قال تعالى ولله الأسماء الحسنة والحسنة يعني البالغ من الحسن غايته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 بالمحبة مع المحبة والتعظيم بالمحبة والتعظيم له قال تملآن بي... تملقوا... أو تملأ ما بين السماء والأرض يعني إذا قلت سبحان الله مستحضرا هذه المعاني التي قلناها والحمد لله فإن هاتين الكلمتين تملآن ما بين السماء والأرض ولم يقل تملأ ما بينك وبين السماء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 حينما تقول سبحان الله اي ينزهه في كلها في كل هذا واذا قلت الحمد لله فاني اثبت له الكمال في كل هذا فكانها اشتملت على كل التوحيد ولذلك تثقل في الميزان وكذلك ايضا تملا ما بين السماء والارض ولذلك نبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن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 يبقى نور معه في كل شيء ومن خصائص هذا النور أنه يفرق لك بين الحق والباطل ولذلك النهو كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فيتضح له الأمر الحق والباطل فيرى الحق حقا ويرزق اتباعه ويرى الباطل باطلا ويرزق اجتنابه ولا شك أن هذا يعني شيء عظيم وذلك كان عليه وسلم يقول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 عندنا ترميمات في المسجد ونريد منك صدقة وأنت ثري. يقول والله الشواغل الحاجة وسمحني ما. هل هذا إذا قله له الجهاد في سبيل الله وأخرج فقاتل بنفسك يخرج؟ أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الاستعازة بين الجبن والبخل. قال أعوذ بك من الج واعوذ بك من الجبن والبخل. لماذا جمع بينهما لهذا المعنى؟ لأن كلاهما بخل.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 عن امرأة جميلة فاتنة هيئت كل الأسباب للارتكاب المحرم معها وهي الداعية كما حدث مع يوسف عليه السلام غلقت الأبواب وقالت هيئت لك هيات لك نفسي وهي بعيدة عن الأنظار وكذا فالأوضاع هنا مهيئة ويوسف شاب وغريب وهي سيدته وصاحبة الولاية عليه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 نعم يقول والصبر ضياء طبعا قال الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء الصلاة نور النور ضوء لا حرارة فيه والصدقة برهان قلنا برهان يعني دليل وبعضها العلم يفسرها بأنها نور له شعاع أيضا ولكن ليس في حرارة أقوى والصبر ضياء نور فيه حرارة، ولذلك قال تعالى وجعل جعل الشمس ضياء والقمر نوراً، فالنور تستطيع أن تنظر إليه صحيح؟ توضيأ فيه حرارة لا تستطيع أن تنظر إليه، لأن الصبر يحتاج إلى كلفة ومجاهدة ومشقة. نعم.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 إذا تعت عنه وخالفته فيكون بذلك حجة عليه. قال كل الناس يغدو يغدو يعني يذهب في وقت الغداء في وقت الصباح. فبائع نفسه يبى إذن كل الناس يغدو ويبيع هذا معنى كلامه يسلم أنك لا شك أنك بائع وتبيع نفسك وكل يوم.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 عليه قولوا قولي هذا وأستغفر الله ولكم.